أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر مِنَ القتل وَلَا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 إنِ اللهَّه عزيزٌ حَكم وَلَا تَن كِحُ المُشِكاتِ حتىَ يؤمنِن وَل أَمَةُم مُؤمِنَة خَيرم مِن مُشِكَةِ وَلَ عجَبَتكُمْ وَلَا تُمْ كِحُ المُشكينَ حتىَ يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون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 فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 وَتَقَوَّلُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ذَلِكَ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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ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 وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دَفْعُ الله الناس بعضهم ببعض لفسلت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 طاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الذي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ذَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 الذيَّذينَ فِقُونَ أَمولَهُم فيِي سَبلِ اللَّهِ ثَُّ لا يُتْبِعونَ مَاأَ فَقُمًا النَّ وَلَا أَذَا ثَُّ لا يُتْبِعونَ مَا أَ فَقُمًَا النَّو وَلَا أَذَهُم أَجرُهُم ذَرَبِّهِم لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ